ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت ولئِرَدِّتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهُمَا مُقَلَّبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَثَرَتْ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطَفَةٍ ثُمَّ سَوَاءَكَ رَجُلًا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 ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما غورا أو يصبح ما غورا فلن تستطيع له طلبا